ابدا لا لن نحيد ابدا لا, حيت, أبداً لا عن خطى الإيمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القراني ابدا لا لن نحيد ابدا لا, أبداً لا عن خطى الإيمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القراني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 ابدا لن نحيد عن قطب ايماني دربنا درب قوي دربنا درب قوي بالهدى القراني ابدا لن نحيد ابدا لن نحيد عن قطب ايماني دربنا درب قوي دربنا درب قوي بالهدى القراني سائرون في طريق الحق يا جند الله سائرون في طريق الحق يا جند الله جند الله Jum-jum-jum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 Jundullah Jundullah Jundullah سنمضي جنودا ندك العدا وقرآن ربي لنا موردا سنمضي جنودا ندك العدا وقرآن ربي لنا موردا ويبعث فينا يقينا الجديد في يوم الشهادة نصر ما جيد ويبعث فينا يقينا الجديد في يوم نصر المجيد جند الله جند الله جند الله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 Dun dula, dun